لَطِيفٌ لِكَ فَالخَطْفَةُ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَاسْتَفْتِيهِمْ أَهُمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكرو لا ينكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ انما هي زهرة واحدة فاذا هم يمضرون وقالوا يا ويلنا هذا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَوَيْنَاكُمْ إِنَّ كُنَّا لا عذاب مشترك إنك ذلك نفعل بالمجرمين. لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وَمَا تجزون إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِ طرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساف يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدين قال هل أنتم مطليون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتل تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له والفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوها كأنه شياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لؤون منها البطون؟ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي قُمٍّ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ قد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكر وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ تَّجُوبُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ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 نَغُبُ غُلَامٍ حَلِيمٌ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني Salam um... وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّهِ ان تيم محسن والله لنفسه مبين وان قد على موسى وهارون أيناهم وما قومهم ما من الكعب العقيم ونصرناهم وَآتَيْنَا مُوسَى المستبين الْمُبِين وَأَنْزَلْنَا مِنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَآثِرَ الْآخِرِينَ ثَنَا مُنَ عَلَا من المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام عليكم كذا ذكنا جزى المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لطال من المرسلين. إذ نجناه وأغله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 فالتقمه رحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى معسون، فنبذنه بالعرائ، وهو سكيب، وأنبتنا عليه شجرة من يقطي. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي بك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه اللّهِ المخلصين، فكَفَرُوا بهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وَلَقَدْ سَبَقَتْ. كديمة نادى عبادنا المُرسلين إنهم له مُرمَصون وإن جُندنا فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وَأَذِ الصِّرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ